لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفر فإن الله ولي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكر يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى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 ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكراء لآل الألباب أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدِرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ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 إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟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 ليُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أسوَأَ الَّذِي يَعْمَلُ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنَ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُنَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 قُلِ اللَّهُمَّ ثَأَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَن تَتَحْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوَأَن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفَتَدَوَّ بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 قَدْ قَالَ هَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ثَأَصَابَهُمْ سَيِّئَةٌ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَتَهُ وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسُهُ يَا حَسْرَةٌ عَلَى مَا فَرَّتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الْسَّاهِرِينَ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 وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض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 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويا بيمينه سبحانهم وتعالى عن ما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 أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بين نبيين وشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.